اما بعد فيا ايها المسلمون والصلاه والسلام على رسول الله ا ل ا م ي ل وعلى اله ب ا ص ح ا ب ه ا ج م ب ي ن المرضى وذكر م و ج ة النبي والعاص فهيجب فذكر صلى الله عليه وسلم فلم ك و يعلم قال ان تتلال شغف عليهم قال ان تتلال عملهم و ع و ث ك أ خ ب ا ر شغفه عن سليمانه عبد الوالد قال قال ابن موسى لاصفائه التوحيد اذا بيت امامك لا يصلي قال عبد الوالد لو رسمت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البذره قال هكذا يعني في الممك وقل لا قال قلت فاين قولا مالك لعمر قال اني ذكر عمر منعت قولا مالك قال حدثنا عمر بن حطب قال حدثنا أ ب ي قال قد انت ك ع م ك قال قلت لعبد الجليل فقال كنت عند عبد الله و أ ب ي موسى فقال له ابو موسى ا ر أ ي ت يا ابا عبد الرحمن إ ذ ا أ ج د فلم يجد ماء كيف يقرا فقال عبد ا ل ل ه ي م لا يصلي حتى يجد ماء فقال ابو موسى فكيف تقنع بقول عمالك حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد قال أ ا ت ج ر أ عمر لم يقنع بذلك فقال ابو موسى فدعنا من قول عمر عن قول عمالك كيف تقنع بهذه في الايه فنادى عبد الله ما يقوله فقال انا لو وقفنا لهم بهذا وعن سائر ع د ل ل ه ب ع ا ل ل ب الله ب الله بن ع د الله بن ع الله ب ع ل ل ه بن ا ل ع الله بن ع ل ل ه الله و ن ع ب الله ب ل ه و أ ع ب ا ل ه بن ع ل ه بن ع ب ا ه ب ع ا ل ه بن ع الله الله بن ل ل ه بن الله ب الله ب ا ه بن ع ا ل ا ف ا ل ج ن و ب ع ل ى ن ف س ه ا ل م ر ض ن ع ب الله بن و ب د ا ل ل ا ل عبد ا ل عبد ا ل ل ذكر اليوم البخاري رحمه الله في هذا الباب ا ل ر خ ص ة في التيمم للجنب في هذه ا ل أ ح و ا ل الثلاثه ا ل أ و ل ى إ ي ش المرض والثاني إ ذ ا خاف على نفسه الموت أ و خاف ا ل ع ا و ف ه او خاف على نفسه م ر ض المرض معروف لا احتاج إ ل ى شرح واضح طيب خاف على نفسه الموت يعني خشي ة الهلاك أ و خاف على نفسه العطش يعني إ ذ ا تيمم إ ذ ا توضا أ و اعتزل يخشى على نفسه العطش والعطش قد يهلكه وقد يشق عليه ه قد يشق عليه وقد、يهلكه. ف إ ن ه يشرع له التيمم و ا ل آ ن نتكلم على هذه ا ل أ ح و ا ل الثلاثه باب اذا خاف الجنب على نفسه المرء هذا التبويب قصد به البخاري أ ن الجنب له اي تيمم و أ ن التيمم ليس خاصا بالحدث ا ل أ ص غ ر و أ ن ه يجوز التيمم حتى للحدث الف ثم قال الجنب إ ذ ا خاف على نفسه المرض خاف خوف المرض ا ل م ر ب ي يعني ب غ ل ب ة ا ل ظ ن وليس المراد أ ن يتحقق المرض ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يدري أن يصيبه المرض او لا يصيبه لكن إ ذ ا غلب على ظنه أ ن ه يمرض إ ذ ا اغتسل في ا ل ل ي ل ة ا ل ش ا ت ي ة أ و في ا ل ل ي ل ة ا ل ب ا ر د ة وعلم ذلك ب ا ل ع ا د ة من حاله ف إ ن ذلك يبيع له التيمم و ي ق و م من باب خوف المرء نعم حتى ل وكان هذا المرء لا يهلكه ف إ ن ه يرخص له في التيمم الموت خشي الموت كيف يخشى الموت باستعمال الماء إ ن س ا ن في ر أ س ه د ر ب ه صحيح في ر أ س ه د ر ب ه يعلم ب ا ل ع ا د ة أ و بكلام الاطباء انه إ ذ ا اغتسل ف إ ن ذلك يكون سببا ل ه ل ا ك لا سيما الجروح ب ا ل ن س ب ة لمن له مرض السكر ف إ ن ه لا يمكن أ ن يقارب ا ل م أ ب د ففي هذه الحال يخشى ا ل أ ل ا ف رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في كانوا في غ ز ا ة ا ل ص ح ا ب ة كانوا في غ ز ا ة ف ش د في ر أ س ه في هذه ا ل غ ز و ة واحتلف فقال لهم يا أ ي ه ا الناس أ ح ب منكم أ ن ترخصوا لي في التيمم ل أ ن ي مضروب في ر أ س ه و أ ن ا جنب و ا ل آ ن مختلف فقالوا لا نجد لك ر ق ص ة فاقتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أ ل ا س أ ل و ا حينما جيل و ف إ ن م ا شفاء العيس سؤال اوقاف العطش كما جاء في الحديث الرجل الذي كان ي س أ ل النجاه سلم فيقول له يا رسول الله إ ن ا قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء فان توضعنا به عطشنا ف ك ن ا ت و ض ع بماء البحر فرخص له النجاه سلم في ذلك الشاهد أ ح ي ا ن ا يخشى العطش أ ح ي ا ن ا يخشى الهلاك أ ح ي ا ن ا يخشى المرض فيرخص له في هذه ا ل أ ح و ا ل الكلام و م ش ى خ ل ا في العهد ص ح ا ب ة في الخليفه عمر في تيمم الجنوب فانكره عمر بن ا ل ق ط ا ب ل ه يلا ل عروض مع علمه و ف ض ل ه حتى ذكر ذلك ع م ر ب نياسر ولم يتذكر لكن في نقي رجع إ ل ى قولي جمهور ا ل ص ح ا ب ة قال ويذكر أ ن عمر ابن العاص ويذكر هذه ا ل ص ي غ ة تسمى ايش ويذكر تسمى ايش تمريض ولا تعليق ص ي غ ة تعليق ص ي غ ة تعليق ص ي غ ة تعليق رؤيه ص ي غ ة تمريض لكن يذكر ويروى هذه إ ذ ا كان البخاري قال ويروى أ ن عمرو بن العاص أ و يذكر ان ع م ر بن العاص ويذكر عن الحسن هذا يسمى تعليق يعني البخاري لم يلق الحسن ولم يلق ع م ر بن العاص حتى يقول ويذكر عن ع م ر بن العاص كل ما ساقه البخاري بغير اسناد يسمى تعليق والتعليق في البخاري ينقسم الى قسمين تعليق مجزوم به وتعليق غير مجزوم به وهذا من أي ه من المجزومبي أ و من غير المجزومبي من غير المجزومبي وغير المجزومبي يحتمل ا ل ص ح ة ويحتمل الضعف وهنا صحيح ل أ ن ه وصل أ ب و داود والحاكم من طريق يحيى ابن أيوب بن أ ي و ب عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عمران بن أ ب ي أ ن س عن عبد الرحمن بن ج ب ي ع عن عبد بن ا ل ع ا ص إذن إ ي ه هو موصوف لكن البخاري أ ت ى به معلقا طيب عمرو بن العاص احتلم في ل ي ل ة ب ا ر د ة في غ ز و ة ذات ا ل س ل ا ث معروف الغزوه هذه كان الصحابه رضي الله ع ن ه غزوها قال ف أ ش ف ق ت ان أ ب ت س ل ف أ ه ل ك فتيممت فجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك و أ ن ت جنب كيف صلي ب أ ص ح ا ب ك و أ ن ت جنب فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما ف ت ي م م ت وصليت فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أ س ن ا ن ه وسكت لكن هنا اشكال لا بد من بيانه وهو انه سماه ج ن و ب ا مع كونه قد تيمم كيف نخرج من هذا الاشكال اظن مر علينا لكن نسيته انت、آه. س ؤ ا ل قال أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك و أ ن ت جنب و هو يعلم أ ن ه تيمم فسماه جنبا مع كونه صلى متيمم استدل من الفقهاء استدل بهذا مالك رحمه الله و طائف من الفقهاء على أ ن التيمم لا يرفع الحدث لكن يبيق ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه تقرر يا اخوان في علم ا ل ع ر ب ي ة أ ن الحال لها عامل و لها وقت و لا ل الحال لها وقت و عامل تقول مثلا ضربت زيدا مكتوفا ضربت ز ي د ا مكتوفا ل آ ن الضرب مكتوفا حال وين صاحب الحال زيد ولا لا وين العامل العامل ض ر ب العامل للنصب في الحال ه والفعل ضربت ق ر ر ع ن د علماء ا ل ع ر ب ي ة ق ا ط ب ة ان الحال وقتها وقت عاملها واحد يعني وقت الضرب هو وقت ا ل ي وقت كونه م ك ت و ف ة ضربته م ك ت و ف ة ضربته مذعورا وقت الذعر هو وقت الضرب ضربته ق ا ئ م ة يعني وقت الضرب هو وقت القيام ة وق الحال وقتها وقت ع ا م ل ي ة واحد ا ل آ ن نطبق هذه ا ل ق ا ع د ة في حديث ع م ر بن العاص قال أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك و أ ن ت جنوب الفعل أ ص ل ي ت فعل صليت عامل في الحال وين الحال ج م ل ة أ ن ت جنوب الواو حاليه و أ ن ت م ب ت د ى و جنوب خبر و ا ل ج م ل ة ا ل م ب ت د ى و الخبر في محل نصب حال و الحال و ق ت ه و ق ت عمله ا و ا ح د ي ع ن ي وقت ا ل ص ل ا ة و و ق ت الجنابة ه ذ ا تقرير ق و ي جدا من ج ه ا ل سلال مالكي ة على أن ا ل تم م لا يرفع الحال لكن لا نحن لا نوافق مع ا ل ن ت ي ج ة لا نولنا نوافق مع النتيجه و ان كنا نقول هذا ا ل إ ي ر ا د في الدليل إ ي ر ا د قوي لكن كيف نتخلص منه لا نتخلص و إ ل ا صار ح ج ة ل ل م ا ل ك ي ة في أ ن التيمم لا يرفع الحق والله ما فهمته اصل التقرير نعيد التقرير واضح ل وواضح واضح طيب و ح ي ن قالوا واضح و ح ي ن قالوا ما واضح لكن نحن نعيد مثلا قال قائل ضربت زيدا باكيا ضربت زيدا باكيا وين الحال باكيا متاكدين طيب وين العامل فيها ضرب ا ل وقع ت الذي و ق الضرب على زيد كان في نفس الوقت باب يعني وقت البكاء و وقت الضرب تماما صحيح و ل ا لا صحيح لم فهمتم هذا نطبق هذا المثال على الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك و أ ن ت جنب ك أ ن ه قال ل و أ ص ل ي ت جنبا يعني وقت ا ل ص ل ا ة وقت ا ل ج ن ا ة وهو متيمم فلو كان الحدث مرفوعا بالتيمم لما صدق ان يقال في حقه ان تجنب اراد قوي ولا لا او يحتاج الى ب ص ي ر نحن ممكن ي اخوان موتون البخاري ن ق ر أ ه ك ذ ا كذا كذا كذا والفوائد كذا وكذا ن ف س لكن هذه الاشكالات لا بد من ا ل إ ج ا ب ة عليها والدارس للبخاري لا بد يجيب عن كل اشكال إ ذ ا كان في اشكال في ا ل ت ر ج م ة يجيب عنه في اشكال في بعض الفاظ ا ل ح د ي ث من ج ه ة المعنى يجيب عنه لا بد يتكلم على فوائد الحديث ا ل م س ت ن ب ط ة من نفض الحديث ما هي ع ل ا ق ة ا ل ت ر ج م ة بالحديث ما ع ل ا ق ة ا ل ت ر ج م ة بالباب ما ع ل ا ق ة هذا الحديث بالباب لماذا جاء هذا الباب عقب هذا الباب وما هو السر في الترتيب بين هذين البابين هذه ست ا س ئ ل ة تلزم كل دارس للبخاري بخاري ما هي م س أ ل ت ي حضرنا و لا、آه. يالله لا كيف نخرج انه سماه جنب و وهو يعلم أ ن ه متوبي أ ن ه متيم وهو يعلم انه متهل يعني لو كان هذا الكلام قبل أ ن يعلم أ ن ه تيمم لكان ذلك سائقا ولو من بعض ا ل و ض و ه و إ ن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن ب ا ل ص ح ا ب ة أ ن يصلي أ ح د ه م بلا تيمم وبلا و ض و ح واحد ما من الصحابة في يصلي ه ك ذ ا وهو مدون جنب لا. لا يرفع الحدث انتم فهمت السؤال لا بد أ ن نكون جوابا على قدر السؤال ق ل ن ا نحن لا نوافق ا ل م ا ل ك ي ة في أ ن التيمم لا يرفع الحدث نقول يرفع الحدث والرسول سماه في حديث اخر طهور قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التيمم طهور المسلم وكيف يسميه طهور وهو لا يرفع الحدث نحن على يقين م هذا لكن كيف نخرج من هذا ا ل إ ش ك ا ل والحديث مر ة علينا بالبقاء لا يا اخوان مجلس العلم جاوب بالذي يبدو لك أ خير مما تسكت ا ل ق ح ه ولا صمته ولا ي ش ها ي خ و ا ن مجلس العلم يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن يجيب فيه بالظن ويجيب بالشك ما يضر ل أ ن ه ن ي لم اكن ليس اعرف ا ل هذا فتوى هو مساله المدارس ا ل ر س وقال ل له م أ ي ش ج ي ا ل م س ل ك ن ان يكون مساله ا ل م د ا ب بعضهم ويعطي أ أ خ ط المسلمين ت ك ل م و ا ل م يكن معهم ع ل م ل ك ن أ ر ا د و ا أن ي خ ت ب ر و المسلمين أ ويعطي المسلمين ا ق و ل لك أ ر ب تجرب حاله يمكن يصادف لا ها أصلاً ما كان يعلم. لا هو يعلم ا ص ل ر الله كان يعلم ك ا ن ما يشكى مع ان ا ل م س ا ل دين ا ح ن ا حليناها في دروس مضت تكلمنا عليها لكن يبدو عليكم انكم نسيت ها؟ هذا صحيح يرفعوا رفعا مؤقتا ولا يرفع رفعا كليا لكن هم يريدون يقول هذا الحديث يدل على أ ن ه كان جنبا في نفس الوقت وفي وقت آ خ ر ا ل آ ن أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك وانت جنب بعد أ ن علم أ ن ه ت ي م ن والاشكال باق ها أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك و أ ن ت جنوبا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا و ا ها ها ها قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه تيمم من غير موجب يعني تيمم تيمم خطا واذا كان تيمم تيمم من غير موجب فهو, فهو جنب بلا شك لان من تيمم وليس له ان يتيمم فصلى بذلك فصلاته كالذي صلى بالجناب لانه لا رخصه له يعني هذا اقرب أ ق ر ب وهو أ ح د ا ل أ ق و ا ل في ا ل م س أ ل ه يعني هو أ ح د ا ل أ ج و ب ة في ا ل م س أ ل ه وجزاه الله خ ي ر مع انه ما أ ظ ن طول معانا في المقاعد لكن فضل الله يودي من يشاء ها ي ا ل ل واحد ثاني ها طيب في ج م ا ع ة حضروا ا ل د و ر ة س ي ميسيك هذول يمكن يكون عندهم ا ل م ا بهذا ها لا و ر ا قال عليه ا ص ل ي ه ا ص ل ي ت باصحابك وانت جنب و من باب ايش ت ق ر ا ر ه لما سمعت قال اصليت باصحابك وانت جنب و سماه جنبا و مع كونه ي م ت ي م م هذا صحيح لكن ما المخرج من أ ن ه كيف سماه متيمم وهو يعلم أ ن ه سماه جنبه و و و يعلم أ ن ه متيمم اشكال ماذا لازم موجود ل أ ن ه سماه ذنوب مع علم أ ن ه تيم لو لو ما كان يعلم أ ن ه تيمم لكان تبسمه اقرارا له بعد أ ن علم السبب الموجب ل ل ت ي م لكن هو يعلم أ ن ه ت ي م ها ه ذ ا ذكره بعض العلماء وليس مستقيما قال سماه جنب باعتبار ثاني حال يعني هو حس ما جنب لكن قال له أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك وانت جنب لأن لانه سيصير جنبا بعد زوال له بعد ا ل ص ل ا ة بعد زوال ا ل ع ز ر وهذا بعيد هذا بعيد هذا إ ن م ا يجوز في الحاله المقدره ادخلوها بسلام آ م ن ي ن يعني مقدر لكم ا ل أ م ن بعد الدخول ل أ ن في س ا ع ة الدخول ما في امن ا ل أ م ن بعد دخولها ادخلوها بسلام آ م ن ي ن في ثاني حال بعد دخولها هذا يجوز في الحاله ا ل م ق د ر ة لكن هذه ليست ح ا ل م ق د ر ة هذه ح ا ل م ق ا ر ن ة والحال عند اهل العلم تنقسم إ ل ى قسمين ح ا ل م ق ا ر ن ة وحاله ي ش مقدر ة طيب ها اقرارا اقرارا لفظ الفعل اقرارا ل لا كيف يسمي جنبه مقرنه لو كان جنبا ما يقره على كل حال ا ل أ ق ر ب عندنا ا ل آ ن ما ذ ك ر و الاخ ن ه سماه جنوبا باعتبار أ ن ه كان لا يعلم بالسبب الموجب ل ت ي م و ج ي و أ ن ه ظن أ ن ه بمجرد ا ل ب ر د و خ ش ي ة ا ل ب ر د كما يقع من بعض الناس يقول لك الدنيا سقط خير نتيمم السقط ما قدس والحمام في السقط ما... ما مريح و ب ي ق و س عن ا ل ر ا ع ه فظنه أ ن ه تيمم ل أ ج هذا على كل حال ان مساء لا تحتاج ل ى نظر أ ك ث ر واكثر ن أ خ ذ الفوائد على هذه ا ل ق ص ة فيه في هذا الحديث جواز التيمم للجنب إ ذ ا خاف على نفسه الهلاك أ و خاف على نفسه المرض طيب وفي هذا الحديث من الفوائد أ ي ه ا ا ل إ خ و ة وهذه ا ل ق ص ة أ ن الشخص إ ذ ا ر أ ى ر أ ي ا فلا ي ن ب ق ي أ ن يذكره جزافا حتى يستدل له بالكتاب و ا ل س ن ة ر أ ي ت ر أ ي ا في م س أ ل ة من مسائل ا ل أ ح ك ا م لا بد أ ن تقرن هذا ا ل ر أ ي بالدليل و إ ل ا لكان محض ا ل ر أ ي و محض ا ل ر أ ي غير مقبول هذه ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة ذكرها ا ل ع ل ا م ة ا ل ق ي م رحمه الله في شرح ا ل س ن ة ينبغي لمن ر أ ى ر أ ي ه في م س أ ل ة من مسائل ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة أ ن يستدل لها بالكتاب و ا ل س ن ة ولا يلقيها جزافا حتى لا تكن و ر أ ي ا محبا ل أ ن ا ل ر أ ي المحض غير مقبول واضح وكذلك نقول للمفتي إ ذ ا أ ف ت ى شخصا من آ د ا ب الفتيه أ ن يقرن الحكم ب إ ي ش بالدليل و رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قوله حجه و لو لم يستدل له بشيء من ا ل ق ر آ ن كان يذكر الحكم و يذكر الدليل قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها متى ذكرها قال تعالى اقم ا ل ص ل ا ة لذكري الله أ ك ب ر وهو رسول الله وقوله مجردا ح ج ة قوله مجردا ح ج ة ك ا ل ق ر آ ن ومع ذلك يقول قال الله تعالى اقم ا ل ص ل ا ة لذكري وهو رسول الله و إ ذ ا س أ ل ت بعض الناس وهو يفتيك ب م س أ ل ة قلت يا شيخنا أ ي ن الدليل على ما ذكرته ف إ ن ه يستوحش منك و ك أ ن ك ما و ف ق ت به وهذا رسول الله ي س أ ل ه ا ل ص ح ا ب ة فيجيبه ويذكر الدليل مع أ ن قولا نجع سلم بمفرده حجه ولو لم يذكر فيه آ ي ة من ا ل ق ر آ ن و هذا الحديث خير شاهد على ذلك واضح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان الله طيب لا يقبل إ ل ا طيب و إ ن الله أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين ثم قال قال الله تعالى قال يا ايها الرسل كنوا من ا ل ط ب ي ع و عمرو صالح فرسول الله يسلم اذا كان يذكر ا ل آ ي ة من ا ل ق ر آ ن حتى يتخذه أ م ت ه أ س و ه و حتى ي ت أ س ى به المفتون والقضاه والمعلمون فمن قوله فمن كان, فمن كان قوله فقول من ليس بمعصوم أ و ل ى و أ ح ر ى أ ن يذكر الدليل م ع ه واضح هذه ف ا ئ د ة م ه م ة لا بد من ا ل ع ن ا ي ة بها ويستفاد ا ل من هذه ا ل ق ص ة ا ل ك ر ي م ة أ ن دين ا ل إ س ل ا م مبني على التيسير دين ا ل إ س ل ا م قائم على التاسير و ا ل ت و س ع ة في كل ما ن ا به من ت ع س ي ر و ا ل م ش ق ة تجلب ا ل تاسير قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرب وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن هذا الدين يسر ولم يشاد هذا الدين أ ح د إ ل ا غلب يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر هكذا قال عليه الصلاه و ل س ل ي و س ف ا د من هذه ا ل ق ص ة ا ل ك ر ي م ة بيان فقه ع م ر بن العاص ومنزلته من العلم ل أ ن ه فعل ما فعل وتيمم في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ش ا ت ي ة وهو يستدل بهذه ا ل آ ن وهذا يدل على فقه وعلمه رضي الله عنه وفيه الاستفصال في مقام الاحتمال فيه وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال فيه وجوب الاستفصال في في مقام الاحتمال فيه وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال هذه ا ل ف ا ئ د ة ذكرها شيخنا شيخ محمد شيخ السيد رحمه الله وما ر أ ي ت ه ا في الشروح ا ل ب ق ا ر ي فيه الاستفصال في مقام وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال من أ ي ن هذه ا ل ف ا ئ د ة الرسول صلى الله عليه وسلم ا س ت ف س ر أ ص ل ي ت ل أ ص ح ا ب ك و أ ن ت ج ن و يعني ما الذي دعاك ل أ ن تصلي بالتيمم و أ ن ت ج ن و وهذا لا بد فيه من تفصيل فمن صلى بالتيمم لعجزه عن استعمال الماء أ و لخوف ا ل ض ر ب او لعدم الماء فصلاته صحيح وتيممه صحيح ومن تيمم ه لغير هذه الاعذار فان تيممه غير صحيح وصلاته به غير صحيح واذا كان الامر يحتمل ا ل ص ح ة وعدم ا ل ص ح ة فلا بد من وجوب الاستفصال إ ذ ا كان ا ل أ م ر يختلف فتره يكون جائزه و ترى ي ك و ن عش ممنوع ولذلك أ ن ا أ ن ب ه الدعاء و ا ن ب ه أ ي ض ا المفتي الذي نصبوا ن أ ن ف س ه م ل ل ف ت ي ا ء أ ن يحترزوا من سؤال السائل ف إ ذ ا كان يقضي تفصيلا لا بد من السفصل السائل يعني مثلا ي س أ ل ك شخص فيقول لك هل ك هالك عن اخت عن اخت وبنت صح فلا بد ان تسال عن بنت تسال عن الاخت هل هي شقيقة او, لأب أو لأم لا سيما اذا وجد معها من يحجب فمثلا الجد لو س أ ل ك عن ف ر ي ض ة جد واخت وبنت ج تسال كمفتي سلفتيته في هذه المساله تقول هذه الاخت من تكون اخت لاب اخت ش ق ي ق ة اخت لام ل أ ن إ ذ ا كانت أ خ ت ل أ م فالجد, فالجد يحجبها اتفاق و إ ذ ا كانت أ خ ت ش ق ي ق ة أ و ل أ ب ف إ ن ه يختلف العلماء في حجب الجد لها فبعضهم يرى أ ن ه يقاسمها وهو الذي عليه جمهور الفقراء ومنهم من يرى أ ن ه لا يقاسمها بل تحجب, بل تحجب به ا ل آ ن المقام يحتاج الى تفصيل ولا يحتاج الى تفصيل يحتاج الى تفصيل و أ ن الحكم يختلف باختلاف مراد السائل و ا ل آ ن لما كان ا ل ت ه م م أ ح ي ا ن ا يجوز و أ ح ي ا ن ا لا يجوز و أ ح ي ا ن ا يصح و أ ح ي ا ن ا لا يصح الرسول استفصله ف ن أ خ ذ من هذا ف ا ئ د ة وجوب ا ل ا س ت ص ا ل في مقام الاحتمال يعني يحتمل أ ن يكون ا ل ت ه م م صحيح ويحتمل أ ن يكون غير صحيح والذي سأله فلما عرف الحامل له على التيمم وانه موجب صحيح سرا ً لذلك وسكت وتبسم ّ له نعم ي و س ف ا د من هذه القصه الكريمه ايضا ً جواز إ م امامه ة ل ت ي م م جواز إمامة المتيمم و أ ن ا ل م ت ي م ن يباح له ويجوز له أ ن ي ع م الناس خلافا لمن كره ذلك من الفقهاء بعض الفقهاء قالوا ما ع ل ي ش ما يصلي ا ل ص ل ا ة م م ن و ع ة ف ا س د ة غير ص ح ي ح ة قال لا ما نستطيع نقول ليش غير ص ح ي ح لكن أ ح س ن ما يصلي بالله وهذه ا ل ق ص ة ترد عليه و لا لا ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم أ ق ر ر ما قال له ما كان ينبغي أ ن تصلي بالناس أ ن ت ل أ ن ك و إ ن كان التيمم في حقك ج ا ئ ز إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م ة بالتيمم مما لا ينبغي أ و مما هو تركه أ ف ض ل أ و كان ا ل أ ف ض ل أ ن يصلي غ ي ر ه و ت أ خ ي ر البيان عن وقته أ و وقت الحاجه لا يجوز أ ب د ا لا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أ ر س ل ه الله للبيان كما قال تعالى و أ ن ز ل ن ا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون يستفاد من هذه ا ل ق ص ة ا ل ك ر ي م ة أ ن الناس على العهد ا ل أ و ل كان ا ل أ م ر ا ء هم الذين ي ط م ن و ن بالناس كان ا ل أ م ر ا ء هم الذين يصلون بالناس خلافا للواقع اليوم أ ن ا ل أ م ر ا ء لا ي ع م و ن الناس في الصلوات ولا في الجمع ولا في ا ل ج م ا ع ة ما المراد بالائمه الحكام زمان الحكام هم الائمه لا يتقدم عليهم أ ح د هم الذين يصلون بالناس يصلي الحجاج وفي الناس من هو خير منه م ل أ ن هو ا ل إ م ا م يتقدم و ا ل آ ن إ ذ ا حضر إ ل ي ن ا الحاكم في مسجدنا هذا من أحق احقه ل ل ص ا ة الصلاه ة ل أ ن ولايته عام و ا ل و ل ا ي ة ا ل ع ا م ة تقضي على ا ل و ل ا ي ة الخاصه أه؟ قال حتى ولو لم يكن يحفظ من كتاب الله شيء لا الظن ب أ ن ه يحفظ شيء ولو كان في الناس من واحد فالولايه أ ك ب ر ل أ ن ه هو الذي ينصب الائمه السلف كانوا صنعوا خلف من خلف ا ل ح ج ة يعني دي ما عرفنا ا ي ل أ ح ك ا م نعم لكن في نزامكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمر رجل في س ل ط ا ن يعني انت قارئ ا ل ق ر آ ن وجئت إ ل ى شخص في بيته و أ ن ت دونه في ا ل ق ر ا ء ة والحفظ ل ل ق ر آ ن و م ع ر ف ة أ ح ك ا م التجويد وكذا برضو يصلبوها ليش ل أ ن ا ل آ ن ا ل و ل ا ي ة ليست ل ل أ ق ر ه الولايه هنا لصاحب السلطان لا يؤم الرجل في سلطان وهذا ا ل إ م ا م ا ل أ ك ب ر وكل مكان قد امتد سلطانه إ ل ي ه ف ك ذ ا ع م ر الخطاب كان يقول لله في السحاب أ م ط ر ي حيث تمطر فان خراجك سياتيه ي الحديث الثاني <تصفيق> قرانا وموسى في اليوم ا معي نظاره لذلك نشاط ه ه ل ا ح د ي ث ث ا ن ي طيب واضح ا خ و ا ن الحديث نعم ح د ي ث ث ا ن ي حدثنا محمد بن سنان ها ها طيب. حديثين في ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي س ي د م سيدي سيدي ا ي د ي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي س ي ي س ي ا ل سيدي سيدي سيدي س ي ر ي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي س ي د د ي سيدي س ي د د ي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي د ي في س و ر ة ا ل م ا ر د ه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رفض لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء وان يلتفوا الصعيدا قلت وانما ق ر ه ت م هذا ب ذ ل ك قال نعم فقال ابو موسى الم تسمع قول عمال ا ل ج م ر بعثني ع ب د الله صلى الله عليه وسلم عاجب فقال ن أجل انما ل كان ل ب ي صلى الله ع ل ي ه وسلم فقال إنما ك ان يسجيل أن تصنع هكذا ففرض ل ك ف ر ضغطه على ا ل أ ر ض ثم نفضها ثم فتح به الماء فضع جماله او ضع ج م ا ل ي لكفه ثم فتح به ماوته فقال أبو موسى يصنع عبد الله الا تسمع قول عمال وذل يعدى بن عمر ان رسول ع الله صلى الله عليه وسلم بعثني أ ن ا و أ ن ت فاجلته ف ت م ا ع ك ب س ر ا ي ل ف أ ت ي ن ا س و ل الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ن ا ه فقال انما كان يديك هكذا ورزع وجهه وفقيه و ا ح د ة نعم الحديث الذي قبل هذا فيه بيان أ ن السلف ر ح م ة الله عليهم كانوا يتناقشون في المسائل ا ل ف ق ه ي ة ولا يكون في قلب أ ح د ه م تجاه ا ل آ خ ر شيء خلافا لحال الناس ا ل آ ن يعني كان نقاش علمي وهادي ولا يقصدون ا ل م غ ا ل ب ة ولا يقصدون بذلك ا ل م م ا ر ا ة ا ل آ ن إ ذ ا تناقش شخصان يريد هذا أ ن يعلو على هذا ولو بغير حق وهذا يريد أ ن يعلو على هذا ليقال إ ن ه أ ص ا ب و أ خ ط أ ا ل آ خ ر وهذا من فساد النيه صلى الله ا ل ع ه وسلم المقصود هو الوصول للحق إخواني المقصود الوصول للحق وليس المقصود ا ل م غ ا ل ب فانظر إ ل ى هذا الحوار الذي جرى بين أ ب ي موسى ومن عبد الله أ ب ي مسعود حوار هذه الطيب و ت و ص ل فيه إ ل ى نتيجه ابو موسى على ماذا يحتج وعبد الله على ماذا ي ح تفضل ابو موسى يرى أ ن هذه ا ل ق ص ة ق ص ة عمار بن ياسر ومعه عمر بن الخطاب ح ج ة لجواز تيمم الجنب و و أ ن الجنب و لو أ ن ي ت ه م م كما أ ن الحدث ا ل أ ص غ ر يعني ي ت ه م م صاحبه كذلك الجنب و ي ت ه م م و لا حرج في ذلك و ا ل ق ص ة ش ا ئ ة و عبد الله بن مسعود لم يتبين له ذلك مع أ ن ه عبد الله بن مسعود أ ف ق من من من أ ب ي موسى و شوف توابع عبد الله بن مسعود لمن ل أ ب ي موسى و إ ي ر ا د ه عليه و مناقشته اياه بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ح ك ي م ة و بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ج م ي ل ة و مما يدل كما قال ش ي خ حسان تيميه على ف على أ ن عبد الله بن مسعود أ ب ق ى من أ ب ي موسى ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة ا ل ف ر ض ي ة سئل أ ب و موسى عن رجل هلك وترك ماذا ها درك بنت وبنت ابن و أ خ ت شقيق بنت وبنت ابن و أ خ ت شقيق فقال أ ب و موسى ا ل مساله ر ا ه ر ة و الحمد لله ا ل أ خ ت ل ه ا ا ل ب ن ت ل ه ا ا ل ن ص و ا ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة ل ه ا ا ل ن ص وميراث ا ل ب ن ت إذا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل م ل ل ل ل في ا ل ف ر ا ي ض أ ن أ ص ح ا ب الفروض إ ذ ا استقرؤوا ا ل ت ر ك ة ف إ ن العاصب يسقط وبنت ا ل إ ب ن جعلها ع ا ص ب و أ س ق ط ه ا ل أ ن أ ص ح ا ب الفروض إ ي ش استقرؤوا ا ل ت ر ك ة ما هو العاصب العاصب من يرث بلا تقدير يرث لكن بدون تقدير ما عنده تقدير معين وبنت ا ل إ ب ن ليس لها نصيب مقدر البنت لها ل نصف و ا ل أ خ ت لها ل نصف واستقر ق أ ص ح ا ب الفروض ا ل ت ر ك ة فتسقط بنت الابل لكن من باب ا ل إ ط م ئ ن ا ن و ا ل ت و ث ق ة قال ا س أ ل و ا أ ب ا عبد الرحمن ف إ ن ه سيوافقني قال أ ن ا أ ع ر ف كلام الله لكن بس من باب ا ل ت أ ك ي د أ س ا ل ابنه عبد الله بن مسعود فلما سئل عبد الله بن مسعود قال إ ن وافقته, وافقته فقد ض ل ل ت و م ا أ ن ا من ا ل م ه ت ر ي ن كيف ع و ا ق ب ه غلطان قالوا, قالوا له هات طيب ما دام موسى غلطان و أ ن ك سوف لا توافقه ما هو حل هذه ا ل م س أ ل ة قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس ت ك م ل ة الثلثين والباقي ل ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة فجعل ا ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة عصبا مع أ ن ا ل أ ص ل أ ن ه ا صاحبه ف ر د حولها من الفرد إ ل ى التعصيب وجعل بنت ا ل إ ب ن تجد مع البنت السدس ل أ ن أ ي نوع من النساء كانوا في ج ه ة و ا ح د ة هذه بنت وبنت ابن جهتهم واحده بنت بنات للرجل لكنت دي ب ه دي بت... بتولدوا وديك بيتهم ينصروا جعلهم ب م ن ز ل ة بمنزلة البنتين والبنتان ت ر ي ثاني الثلثين لكن دي أ د ه ا ا ل ن ص ل أ ن ه ا أ ع ل ى د ر ج ة ثم أ ع ط ى السدس لايش ل ب ن ت الابن ت ك م ل ت الثلثين والباقي ل ل أ خ ت تعصيبا الان من هو افق عبد الله بن مسعود أ و ابو موسى عبد الله بن مسعود ف إ ن قال قائل ه ذ ا في الفرائض نقول في الفرائض وفي غير الفرائض واضح نعم ل أ ن ه قال ا س أ ل و ه اسالوا ابا عبد الرحمن ومما يدل على فقه أ ي ض ا وهذا من باب ا ل س ي ر ة نذكره ب ا ل م ن ا س ب ة عبد الله بن مسعود لما كان أ ب و موسى في م س ج ا ل ك و ف ة قال ر أ ي ت في م س ج ا ل ك و ف ة أ م ر ا انكرته و ا ل ل ه ما ر أ ي ت إ ل ا خيرا وجدت الناس حلقا حلقا وعلى كل ح ل ق ة منهم أ م ي ر يقول لهم سبحوا م ئ ة سبحوا مائه كبروا م ئ ة يكبرون م ئ ة هللوا م ئ ة يهللون م ئ ة و أ د خ ل و ا ا ح ج ا ر ه و ح ص ى في داخل المسجد فقال ر أ ي ت في مسجد ا ل ك و ف ة أ م ر ا أ ن ك ر ت ه يعني بقلبي فوالله ما ر أ ي ت إ ل ا خيرا في الظاهر يعني الظاهر ناس يسبحون لكن في نفسهم ا ل مشيت لكن ما معه علم يبلغه إ ي ا ه م أ و يقول لهم هذا حرام او هذا ب د ع ة ل أ ن الحكم على ا ل أ م و ر ب أ ن ه ا ب د ع ة ي ح ت ا ج الى علم راسخ فذهب إ ل ى عبد الله بن مسعود فطرق عليه الباب فخرج عبد الله بن مسعود وهو يلعق أ ص ا ب ع ه وكان يتغدى يتغدى معنا ه كان ب ف ط ر ه ا الغداء في الزمن د ا ت يقولوله ا ل فطوره الغد وكان يتقدم فقال يا أ ب ا عبد الرحمن ر أ ي ت في مسجد الكوفه امرا أ ن ك ر ت ه ووالله ما ر أ ي ت إ ل ا خيرا قال وجدت الناس حيلقا كذا كذا وقص له ا ل ق ص فقال عبد الله بن س ع و د أ ف ل ا امرتهم أ و نهيتهم قال انتظار أ م ر ك أ و قال انتظار رايك أ ي ك ه ذ ف ه هو منه مراجعة العالم لمن هو أعلم يستوثق حتى ف <تصفيق> أ ر ي د منكم ايها الاخوه اذا تناقشتم في مسائل العلم تناقشوا فيها بنفس رحيم ونفس مطمئنه و ن ي ة ص ا ل ح ة وهي إ ظ ه ا ر الحق وظهور الحق وبيان الصحيح في المسائل ا ل ع ل م ي ة ولو كان الكلام أ و الحق مع غيرك ف إ ن ك مقصودك هو وصول الناس الى الحق سواء كان معك أ و كان مع غيرك بل كان ا ل ش ا ف ع رحمه الله يقول قال كنت أ ح ب إ ذ ا ت ن ظ ر ن ا في م س أ ل ة أ ن يكون الحق مع غيرك يعني ما يكون م ع ه قال لا أ ح ب يكون مع غيرك لماذا قال لاجر لي أجر عليه أ ج ر ي كيف يجر عليه أ ج ر ي أ و ل ا يتعرف على الحق وينصاع له والنفس إ ذ ا كان الحق مع غيرها قد تتمنى أ ح ي ا ن ا بفعل الشيطان فيكون كسر نفسه و هواه و اتبع له ثم جعل الحق ينطق به غيره و يكون أ ت ب ع له مما إ ذ ا نطق به هو و أ ك ث ر ص ي ا ع ا له مما إ ذ ا صدر منه حتى يتعلم من غيره ل أ ن ا ل إ ن س ا ن كلما تكلم هو قد لا يستفيد علما كثيرا ل أ ن هذا الذي تكلم به هو يعلمه أ م ا إ ذ ا تكلم غيره فربما ذكر له شيئا أ و ر و ا ي ة أ خ ر ى أ و ذكر دليلا آ خ ر غير الدليل الذي هو يتكلم به و ن س أ ل الله عز وجل ان يعيننا و إ ي ا ك م على انفسنا و أ ن يعيننا على تحصيل العلم إ ن شاء الله قال ابن عبد الله قال ابن عبد الله قال ابن ع و ض بن ع ب الوزير قال حتى انا و ا ر ز ابن ابن ا ل خ ز ا ئ ي ن انه ا ل ر ق ا ي صلى الله عليه وسلم راى رجلا فاعتدن لم ت ق د القوم فقال يا ب و ل ا ى ما معنى ان شققت يد ا ل ق و ل فقال يا رسول الله اقامتني جنازه ولا ماء قال عليك رزق عيسى انه يكذب نعم هذا الحديث مر علينا في الدرس الماضي وجاء في ق ص ة واشبعنا ل ك ل ا م فيها وهي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ا ل ص ح ا ب ة في مسير ثم حرسوا في الطريق ثم لما أ ص ب ح و ا وضربتهم الشمس بشيعتها أ ص ب ح و ا على غير ماء فطلبوا الماء ف و ج د و ا عند ا م ر أ ة والرسول صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا معتزلا للقوم فقال ما معنى أ ن تصلي معنا قال ا ص ب ت ن ي ج ن ا ب ولا ماء فقال عليك بالصعيد ف إ ن ه يكفي يؤخذ من هذا أن ان ل ل ت ي يجزئ م م ج ا ب الجنب. الجنب يجزئه التيمم إ ذ ا عدم الماء كما أ ن ه يجزئه إ ذ ا خاف الهلاك كما في ق ص ة عمرو بن العاص كذلك يجوز أن ي ت يجب م م ا ل ن و إ ذ ا عدم الماء و ه ذ ا و ا ل ل ل ا ح م د ل عليه هذا ا ل ن ص و اجل عليه إ م ا ع و ا خلافة ف ي ه إ ن شاء ا ل ل هناك ب ي اجمل من قوله عليه ا ل ص ل ان ة والسلام يكون ف ي ك هناك عليك بالصعيد ف في ي ك إ ش ا ر ة على, على ان التيمم يكون على الصعيد وهو كل ما صعد على فوق ا ل أ ر ض من تراب أ و حجر أ و رمل أ و س ب خ ة أ و حمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ ا ل آ خ ر قال أ ي م ا رجل من أ م ة أ د ر ك ت ه ا ل ص ل ا ة فعنده مسجده وطبوله ر ه وهذا ي د على جواز على جميع التيمم جواز ا ا ز لكن لا يجوز التيمم على ما ليس من جنس ا ل أ ر ض أ و مما دخلته صنعه كالاجر او الخشب أ و غير ذلك نعم نعم التيمم احكامه لسه انت نعم أيه الصحيح انه يبدا بالوجه ثم ي ق و هذا السؤال ن ق و ل رجل كان ينتمي ل ل س ل ف ي ة ولكنه رايت السلفيه ة واخترع السماويل الوضع يستهى ك نحن مع ا ل أ س ب و ع ا ل ن اذا ب ة كان د يسال ة ي ح ل سؤال ن بأنه يستتاب فأنا عن شخص ي ع ر ض المقال ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يعني يشق عليه أ ن يتابع المقالات التي تكون في الصحف فهذا يحتاج إ ل ى وقت يحتاج إ ل ى وقت يعني و ج و د وقد لا يتسنى لكل إ ن س ا ن أ ن يطلع على ما كتبته الصحف ماذا قال في الصحف ا ل ا س ئ ل س أ ل ع ن ه قال ب أ ق و ا ل ليست من الكتاب والسنه وذكرت أ ن ه استتاب ف إ ن تابه الا قتل هذا كلام كبير ماذا قال نحن ي خ و ا ن اولا ما عندنا أ ح د معصوره ي انسان التزا المنهج قال الله قال رسول الله على فهم السلف الصالح فهذا إ ن شاء الله و أ خ و ن ا و على منهجنا و ن س أ ل الله عز و جل له التوفيق و السداد و الرشاد و من خالف ن س أ ل الله عز و جل له ا ل ه د ا ي ة لكن المفيد أ ن نعرض المقال التي قالها حتى نسلط الضوء عليه وهل هي في ا ل ح ق ي ق ة م ق ا ل ب ا لكتاب و ا ل س ن ة أ و ليست م ق ا ل ب ا لكتاب و ا ل س ن ة وهل هي في درجتها تصل إ ل ى أ ن ه يستتاب وانه يحكم عليه بما يقتضيه حاله ان تحتاج اليه فلو كان الزائر موجود بالله ماذا افعل انت كتبت الورقه لن تتبرع يعني بما ذكر قال شنو سريعه تكتب بالدماء من السائل إ ب ر ا ه ي م ها ابراهيم هو الكتب طيب على كل حال يا اخوان منهج السلف واضح ومنهج ا ل إ س ل ا م واضح أ ن ا م ا ت ا بعث الرجل في ا ل ج ر ا ئ د ماذا قع لكن ا يتكلموا في ا ل ج ر ا ئ د يتكلموا كتاب ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وجد باطل في ج ر ي د ة يرد عليها في نفس ا ل ج ر ي د ة إ ذ ا كان له علم أ و ياتي ا ل ج ر ي د ة إ ل ى شيخ من المشايخ المعروفين ب ا ل س ن ة ولزوم ا ل س ن ة حتى يبين الحق و ا ل آ ن الحمد لله في كثير من الدعاه والمشايخ متابعين من الصحب ويرد على المبطلين فيها منهم الشيخ عارف الركابي و غ ي ر إ ن شاء الله اكون ا م ر ت و ى ز ي ن أ ي ض ا كتب في الرد على الدكتور عبد الحي لما خ ا ل ف الصواب في م س أ ل ة الخروج على ا ل و ل ا د والحمد لله في ا ل أ م ه في الخير إ ذ ا كان انسان أ خ ط ا يبين خطره وليس هنالك احد كبير على الخطر أ ي إ ن س ا ن ح ا د على الطريق يبين خطره حتى لا يلتبس على الناس اما اي ج ذ ا ء من زوج طائر العلم ه ل م ب ت د ئ ب ك ر ه أ م م ت ق د م عليه في ذلك الثالثه او المحتوى على ما طلب الله من حجاب ومن ارحام وطغاه اذا خ ص ي ان يفتحي ف منزلته ا ل ع ل م ي ة لا تقيمه والمتقدم عليه سوف تشعره بانه لان عنده نقطه اذا كان يخشى منها لا اشوف واحده ق د ب ق و ل ح ذ ا على ا ر د على من أ ن ت ر و ا ت ب ا ر ت ع ا ل ى من ا ل م ل ا ح د و ا ل م و ع ي ة وما هي المراجع ا ل اي ما يرد عليه من ا ل ك ت ا والايات الكونيه والتي ي د و ع عن ا م ر ل م ف ي ة ما أ ك ث ر ه م وما أ ك ث ر ما كتبوا وتولى علماء ا ل إ س ل ا م بالرد عليهم ومن أ ظ ه ر هؤلاء في العصر الحديث رجل يقال له عبد الله القصيمي القصيم وهو رجل مصري أ ص ل ا و اقتر ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة وصار يشقشق ويكتب ورسائل وكما اروض ل ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة ويقول ل هذا الدين و الذي أ خ ر الناس ولو تركوه لكانوا في ر ق ب ا ل ح ض ا ر ة و أ و ا ئ ل الناس في ا ل ح ض ا ر ة و هذا كل من جهله بدين ا ل إ س ل ا م و فتنته عن دينه و أ ل ف عليه العلماء رد ردود ر د ك ث ي ر ة منهم الامام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب سماه تنزيه الدين و حملته و رجاله من فتراه القصيمي في اغلاله ل أ ن ه علم كتاب سماه الاغلال ق ا ن دين الاسلام اغلال نسال الله ا ل ع ي ه و ارتد عن دين الاسلام و كان في ا ل ن ر و ي الى س ن ة واحد و سبعين لا أ د ر ي ماذا فعل الله به بعد ذلك هل مات على ردته و العياذ بالله أ و رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م لكن الذي يغلب على الظن أ ن ه تنصر الحياة وكتب أ ي ض ا الشيخ عبد الله الشيخ أ ب و السمح إ م ا م ه خطيب المسجد الحرام رحمه الله كتب قصيده في الرد عليه قال في مطلعها يقول رحمه الله لا. قال في مضلعها مدحتك يا أ خ ا ل أ ق ل ا ل قبلا بما الفت من سفر الصراع لو كتاب ا الصراع من ا ل و ث ن ي ة و ا ل إ س ل ا م أ ح س ن ما ا ل ف في الرد على الرافض قالوا مدحتك, مدحتك يا أ خ ا ل أ ق ل ا ل قبل بما الفت من سفر الصراع و أ م ا ا ل آ ن فاسمع من ه ج ا ئ ي م م ل ك ا ت ك ا ل ا ف ا ع قال أ ت ذ ك ر يوم أ ن كنت حليف فقر وقمر في ثيابك واللفاع فلما أ ن ح ب ا ك الله مالا ق م ت تبارزه م ا ل ا ر ت د ا ع اهذا الدين أ خ ر تابعيه هذا قول مبتدع وفعل ضلال أ ت ا ه ان يعيش الناس فوضى ك أ ن ع ا م تسافد في المراعي هذا فعل افرنج ت و ل و على الاديان و الرب المطاعي ابيض ق ص ي د قصيدة ط و ي ل ة وشيقه ورد بها عليه في ا ل أ خ ي ر قاله ل نصحتك يا أ خ ا ل أ ق ل ا ل إ ن قبلت نصحي ف إ ن أ ب ي ت ف إ ع ل ا ن الوداعي الولاء بالله والجراء بالله <تصفيق> وقالت ب ا ل م ق ر ا ط ي ه لكن هذا مثل مقاله اي ك ت ب الري المعروف صاحب الحزب الوسط و له مقالات من قديم اطلعت عليها مقالات ف ا س د ة و أ ق و ا ل م خ ا ل ف الكتاب و ا ل س ن ة فيحذر الناس منه ومن أ ق و ا ل ه ومقالاته والواجب على ا ل د ع ا ة والعلماء القيام بالرد عليه إ ذ الخالق م ق ت ض ى النصوص ا ل ش ر ع ي ة والقواعد ا ل م ر ئ ي ة التي درج عليه السلام و ا ل آ ن ما أ ك ث ر المبطلين في هذه الايام لا يوجد حد في كل جريه تلقى فيه واحد يتكلم ويهرب بملاعب فيتكلم في دين الله و ي خ م ص خط عشواء في ا ل ل ي ل ة الظلماء ولا قل في الصخره السماء ر غ م من الإمام إن هذا الجوع الثالثة حديث ل قول ل صلى الله عليه وسلم الخطر على الله قال ن من ب بعض ب ي في أحاديث إجازة ا ا وأخذ لهم وقال فسدوا فسدوا وقال إن فقال اذهبت الى التحريك وقلت للمولى الاخبار اثبتوا معنا اذا فتنا وقال إ ن رجلا أ ر ص ل اليه فقال إ ن ك لدعم الفتنه ف ق ا ف و ر ا ي اذا كنت لدعم الفتنه ف ظ ه ما أ ح ي ي مع دعم الفتنه و أ ب ت ل ي معهم و أ ح س ل ي معهم و معهم معه معه. كما ل ع ا ب يقول كلام هذا الكلام حكايه تغني في الرد ع ل ي ه زكايه تغني عن الرد ع ل ي الخروج على الائمه حرام ي ق ر م بينا هذا في غير ما مر الخروج على الائمه لاجل جورهم وظلمهم حرام لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم م راى من أ م ي ر ه ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من ط ا ع ة ومن نزع ن يدا من ط ا ع ة فمات مات م ي ت ة جاهليه وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه ا ستكون فتن ة القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائل كيف ا ل إ ن س ا ن يتمنى أ ن يحشره الله عز وجل مع دعاه الفتن فضلا أ ن يدع و على نفسه أ ن ه داعي ل ل فتن هذا ما يقول ع ا ق وهؤلاء في الحقيقه هم دعاه فتنه ا ل ب و ا ا ل ر ع ي على الراعي و أ و ج ب و ا هذه الفتن و أ غ ر و الجهال و ع ا م ة المسلمين بالخروج على ا ل م ر ا ئ ب حتى وقعت الفتنه وسفكت الدماء وانتهكت ا ل أ ع ر ا ب ووقع ا ل ش ر والنبي ص ل الله عليه وسلم يقول في حق هؤلاء من أ ع ا ن على قتل مسلم بشطر ك ل م ة لقي الله وهو عليه غضبان هؤلاء لا, لا اقول أ ع ا ن و ا بشطر ك ل م ة بل أ ع ا ن و ا ب خ ط ر رنانه وبفتاوى سارت بها وسائل ا ل إ ع ل ا م مسير الليل والنهار وبلغت ا ل آ ف ا ق ولولا لطف الله ببعض البلاد ا ل م س ل م ة لوقع فيها من الشر والقتل وسفك الدماء نظير ما وقع في تلك البلاد و ا ل آ ن خجلوا و أ ص ا ب ه م من ا ل ح ي ا ة ما اصابهم و أ ص ا ب ه م من الذل م أ ص ا ب ه م بسبب ما ر أ و ا من سفك الدماء بسبب هذه الفتاوى ا ل ج ا ئ ر ة ا ل م خ ا ل ف ة ل ل س ن ة الان ر أ و ا وشاهدوا كم قتل في تونس كم قتل في ليبيا كم قتل في اليمن كم سفك الدماء كم انتهكت اعراض كم قتلفت اموال كم شرد من شرد من وظائفه و ا ع م ا ل ه كثير كل هذه ا ل ب ل ا ء والرزايا تقع على اعناق أ و ل ئ ك المفتين الذين أ ف ت و ا بالجهل إ ذ ا وجدوا الحديث وقف بين يديهم ينادي عليهم وعلى فتاويهم وعلى أ ق و ا ل ه م ب أ ن ه ا م خ ا ل ف ة للحق تصرفوا فيه وقالوا هذا في الشواهد و ا ل م ت ا ب ع ة طيب الشوائب والمتابعات اليس حديثا بل هو حديث ولو وجدوا حديثا ضعيفا يؤيد ما هم عليه من ا ل د ع و ة للفتنه تكلموا به ولو كان في ز م ر ة ا ل أ ح ا د ي ث الضعيفه والموضوع وهذا حادث أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة و ابتغاء ت أ و ي ل ه و ما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله و رددنا عليه في محاضرات و لقاءات و ن س أ ل الله عز و جل أ ن يعين على م ع ر ف ة الحق و الدعوه اليه لا ما يبطل, يبطل الوضوء بمثل الذكر يعني اذا كان من وراء حائل لا لا ولا يعتبر مسنا المس المذكور في الحديث إ ذ ا أ ف ض ى إ ل ي ه من غير حائل لكن حتى لو أ ف ض ى إ ل ي ه من غير حائل وكان على وضوء فقد اختلف العلماء في نقض الوضوء به والصحيح من أ ق و ا ل ه م أ ن ه من مسه اللشاوه انتقض و ض و ه إ ل ا فلا قال عليه الصلاه والسلام لما جاء الرجل فقال له يا رسول الله مسس وذكري او قال الرجل م س ه ذكره في ا ل ص ل ا ة عليه الوضوء فقال لا إ ن م ا هو ب ض ع ة منك فهذا يدل على أ ن ه إ ذ ا مسه ل غ ي ر ش ا ر ه لا ينتقد و ض و ء و ض و ء صحيح ح ق ل الكفار وصفات السنه النار لا تهنا و ا ل ج ن ة لا تهنا بل هما باقيتان أ ب د ا ل آ ب ا ء هذا مذهب أ ه ل الحق من أ ه ل ا ل س ن ة والجمال ع أ ؤ ا ل السؤال رجل خطر طاعه وتبين لولا كذلك ان والده كان م ت ز و ج بامها اي جذر ب م و ل د ه كان متزوج باش ب أ م ه بام هذه ا ل م ر أ ة م ق ط و ب نعم يعني ا ل أ ب تزوج ب أ م هذه ا ل م ر أ ة فصارت هذه ا ل م ر أ ة ربيبا الولد ربيبه ابيه هل يتزوج ر ب ي ب ة ع ب ي ه او لا يتزوج يتزوج ما في م ع سؤال ق ا ل ا ز و ج بام أ و ب ي ت ممكن يزوج الولد يعني ممكن يزوج الاب ا ل أ م والولد يزوج ا ل ب ي ت لا باس اكثر الزملاء ف أ م و ا ل فقط ابن تيميه واحد من الفلاسفه السائق ا ل له ا م ر أ ه تقول ابي جد وامه جدتي وانا ع م ة له وهو خالي فمن ات ه م ح ب و ا على الشيخ يشوشوا عليهم في و س ا ئ ل العلم قالوا ي و ل د ا جاهز في العلم فبعثوا اليه بهذا السؤال ا م ر أ ة تقول لولد أ ب ي جدك جد هذا الولد و أ م ه ج د ت و أ ن ا ع م ة له وهو خائن فالشيخ على ا ل ب د ي ه ة قال للسائل أ ت ر ي د ه ا نظما الجواب نظما او نثرا الجواب جاهز ب س و ن تدايره بالنظم ولا باس ب ا ل ن ث ر يعني عادي ولا باسين قال نثرا وعلى نفس البحر الشعر باب الرور فاتى له ب ي ب ي ا ت جوابا على سؤاله فالرجل ارتحل من البلد الفيلسوف قال ده م ص ي ب ة قال ما كنت أ ت ص و ر أ ن ه يعقل هذا السؤال فضلا عن أ ن يجيب عنه في الحال فضلا عن أ ن ي ن ش ي ع له بيتا ثم في نفس البحر الذي ذكرناه له وقال له بشكل شيء فالمقصود يعني مسائل العلم تحتاج ل ت ع م ل ا ل ت د ب ر والزمرج هذه ا ل ق ص ة فيها أ ن الولد كان متزوج ب ي ش ب ي ش بالبنت و أ ب و ه ب أ م ه ا ف أ ن ج ب الولد بنتا و ا ل أ ب و ه يعني ا ل أ ب ولد بنتا والولد ولد ولد وهذه البنت قالت ليش للولد ما قالت ي ب ن ا عليكم بباب الطرفه والبكاء وفي نفس الوقت فيها حل ل ي أ ن ا ل م س أ ل ة لا ب أ سبيل جاهز لان لا نتم بهذا ا ل ص ل ا والصول ة